خالق الاكوان خالق الاكوان خالق সরিল চাই রাহি এন্দ্র সরিল মুজিবো মন্দ সরিল সড় মুজিব হালিমুন্ন মা لقل أحياء منها لقريب لك عز مفرد, مفرد والكون يعني يعني لعزيز خلقه دوما عجيب تجعل العيش بهيجا نرتضيه ونعيما أبعدات عنه الخطوب يا كريم وارتج الأحياء منه وادعاها أنت مولانا الحسيم خائق الأكوان من ليس إلا كإله يا غنيا ليس إلا كالبتيب يولد الينبوع من صفر فراتا فجمال ساحر يجري وقوت أنت إما شئت صار القيض بردا جنة تزهو بما تهدي الطيوب وطيورا تسحر رائين تشدو وعطورا راح يخجيها الهبوب وضباء تملأ الروضى مراحا منظر كم يدهش العين عجيب شرفو فوق الخلق رحمن مجيب خارق الأكوان يا ربه تعالى يعظي من ليس إلا كالحسيم নামি সরিল ফুল সুলগুয় সুলগু